يوم يرون الملائكة لا يوم إدل للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يَوْمَ يرون الملائكة تلبُشرا يوم إدل للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدْ إِمْنَاهُ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورَةً وَقَدْ إِمْنَاهُ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورَةً أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلٍ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزْرِ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلَ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ الْرَّحْمَانُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ الظالم الظَّالِمُ عَلَى يديه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 رم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضللني عن الذكر بعد اذ لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاءني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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك اولئك شر ما كان واضل سبيلا